فهر سعد الله يبدو الحكمة زرشا ربت أستاذي جلال هذا مدد عثون رطار ربت أستاذي جلال هذا مدد عثون رطار فهر سعد الله يبدو الحكمة في مدد عثون رطار ربت جلال هذا مدد عثون رب دا ساده دی جلل او له عزمه ته زرسم هر څوک افطيف پردو کی خو ظاهر هرسوك فرد في ففردوك خزاهر دمينم تايخ راب قدرت استال قدرت زرشم رب داستادلوي دا جلال أول عزمة زرشم رب داستادلوي دا جلال أول عزمة زرشم فهرس عدل كمال أول حكمة زرشم رب داستا د ل جل اوله عزمة زار شم ربه داستا د ل جل کلوری سو په سممان رنگی نه کلوری سو په سمان کا لرنګ دستا تغیر د موسمنو دهایسته زرشم رب دستا د لوی جلال او لا عظمت زرشم رب دستا د لوی جلال او لا عظمت په هر ساعت لا کمال او لا حکمت زرشم رب دستا د لوی جلال او لا عظمت زرشم رب داستدلوی جلال او لا عزت متذر شم پمختز مکی هر یو کانې هر یو بوټی چې دی پمختز مکی هر یو کانې هر یو بوټی چې دی استاسنا سنا دل حشمت متذر شم رب داستدلوی جلال او لا عزت متذر شم رب دستدل لجلال اولى عذمه تزر شم طهر سعد دلا كمال اولى حكمه تزر شم رب دستدل لجلال اولى عذمه تزر شم رب دستدل لجلال اولى دستور زلده مهرنا دل مربرخنا کیتا دستور زلده مهرنا دل مربرخنا کیتا ستا فا هرسز کی ده کائنات لموجودیت زرشم رب داستا دلو جلال اول عزمت زرشم رب داستا دلو جلال اول عزمت زرشم فهر سعد لكمال أولى حكمة زرشم رب داستاذ لي جلال أولى عزمة زرشم رب داستاذ لي جلال أولى عزمة زرشم أيدا زرغ نوراً پرنگ شراند فراند رزقاك اي ذا سر دو نور ان ترن واحد خالق يزم مخلوق دل خلقه زرشم رب دستاد لوي جلال او لا زرشم رب دستاد لوي جلال او فهر سعد لكما الى حكمه زرشم رب دستاني جلال اولا عزمه زرشم رب دستاني جلال اولا عزمة زارشم, أول زارشم. مجبور داول و بدستانه نفس پل ان سوکری مجبور دا و دستا صفات نا تمام صفات زرشم دست دلي جلال او عظمت زرشم رب دست دلي جلال او عظمت زرشم په هر ساعت لك مال او له حكمت زرشم رب دست دلي جلال او عظمت زرشم رب دستد لوی جلال اولا عزمته تهزرشم په هر ساعت لا کمال او لا حکمت تهزرشم رب دستد لوی جلال